بسم الله الرحمن الرحيم نسألك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتق الله وأطلق ذات بيت وعطي الله ورسوله كنتم إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ يُنْفِقُونَ لا إله إلا الله حقا له درجات عند ربه الله فرمت كريم كنا أخرجت رجلا من بني كبيح وين طريقا وين طريقا للمؤمن لا طريقا تَكْذِبُونَ بِالْقُبَرِ وَأَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَإِذَا يُعْرَضُ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ لَمْ تَكُن تَّسْمَعُهُ وَيُصَمَّ أُذُنُكَ لِكُلِّ مَكْرُوهٍ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى وَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن مُّسْتَغِيثٍ وَقَعَادَ رَايَكَ فِي السَّاهِرِينَ يُنْشَقُّ الْحَتَّىٰ يَجْرُ إِلَى الْبَاقِي وَلَهُ شَدَّ الْجُرُومِ إِرْكَسِرُوا رَبَّتَ الَّذِي تَجَادَلُوا قُلْ وَمَا جَعَلَ فِيهَا مِنْ ذَنبٍ إِلَّا تَأْوِيلُهُ إِنَّهُ كَانَ فِي قَبْلُ مِنْهُ قَوْمٌ قَدْ ظَلَمُوا الْأَرْضَ وَمَا يَظْلِمُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا كَانَ إِنَّ اللَّهَ وينزل عليكم من السماء ماء اللي يطهر كل نجد ويذهب عنكم رجد الشيخان وليضبط على حروجكم به ربك إلى سألكم في صلوب العين كثر الضبع بر بو القل أعمق بر بلو كل دماغ ذلك بأنهم شاءوا ما أصلح ولين شافوا ما أصلح فإن الله شديد العقاب. ذلك كِتَابٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَمْنٌ لَّكُمْ ۚ فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَا يُلْقُونَ مِنْ يَوْمِهِمْ يوم جُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَدِّثًا بِالْحِسَابِ أَوْ مُتَحَيِّزًا أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَغَضَ مِنْ اللَّهِ وَمَا أَعْدَدَهُمْ مِنْ وَبَئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ يَا مَنْ هَرَمَ الْكَرْبُ وَمَا هُوَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَيَدُ الْيَمِينِ لَهُ بَلَاءُ إِنَّ اللَّهَ كَمِيرٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ لَهُ قَيْدُ تَادِرِ إِنْ كَسَفْتُ فَقَدْ جَاءَ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ وَخَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُدُّوا حَدًّا لَّن يُغْنِيَ عَنكُم فِيَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ وَلَا خَفُونِكَ الَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الزَّلَابٍ يَنْزَى اللَّهُ السَّمُّ الْبُطْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِنَانِ وَلَيْ أَذْمَ اللَّهُ خِيْهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ وَلَيْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلَّوَهُمْ أَرْضُونَ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحذيكم واعلمون أن الله يحول بين اللضع وقلبه وأنه إليه تحشرون واستقوا سكنة لا تسيدن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستطعفون في الأرض فخاطون فآواتم وأيدتهم بمصره ورضعتم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا وَعَلَهُ أَمِنَ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وَكِتَابُكُمْ وَأَمْنُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كتف اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا وَيَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّ والأرض الفضل العظيم وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقسموك أو وَلَنْتُرِلَ وَلَنْتُرِلَ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرٌ مَا تَرِيدُ وَإِذَا كُتِبَ لِلْمَآيَاتِ مَا قَالُوا أَبْلَغَنِيَ مَا لَمْ شَاهِدَ إلَّا إِلَّا إِلَّا هَذَا إِلَّا هَذَا إِلَّا أَسَاقِرِ فَإِذَا قَالُوا لِلَّهِ إِنَّ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْتَ عَلَيْنَا مُظَاهِرَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَنْتَ مُعَذِّبٌ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا إلا أولياء من أولياءه إلا أولياءهم إلا المستقيم ولكن أكثرهم لا يعلمون وَمَا كان جَنَّتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مَسَاءً وَتَطْبِيعًا رَزُوقُ الْعَذَابِ رِزْقًا كَثِيرًا إِنَّ الْمُجْرِمِينَ سَفَرُوا يُجِيدُونَ أَذْيَاءَ لَهُمْ رَصْدٌ فَتَجْعَلُ فِيهِ لَمَسُوماً عليهم عَلَيْهِ حَسْرَةٌ فَمَا يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَمَ ميني جلال الخبيث من الصيد ويجعل الخبيث بعضه على بعضهم فيركمه جنياً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قلّوا الّذين كفروا قلّوا الّيّا ميّتهم اغفر رَأَيْنَ يَعُودُ فَقَدْ نَبَسُوا النَّفْلَ الْوَلِيِّ حَتَّى لا تَكُونَ ثَنَّتُهُمْ وَيَكُونَ الْذِّنْ فُرُهُ الْلَّهُ فَإِنْ سَأَلَكَ عَنِ الْفَرِيقِ فَقُلِ الْمُؤْمِنُونَ وَالْكُفَّارُ لَا يَعْمَلُونَ ضَرِيرًا وَإِنْ تَرَوْا لَوْ تُعَلِّمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ يُعْمِلُ الْمَوْلَى وَهُمْ يَعْمَلُونَ أَنَّ ما غنيتم مَنْ مِنْكُمْ شَيْئًا وَالْوَالِدُونَ وَالْوَلَدُ وَالْمَقْرَبَةُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنَّ صَدَقَةَ الْمِسْكِينِ هِيَ صَدَقَةُ عَلَى عبدنا يوم الفرقان يوم الفقن جنان والله على كل شيء قدير إذ أيتم بالعذرة الدنيا وهو بالعذرة القصوى والرصب السلم منكم وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرَبِّ لَمْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ ليهلس من هلس عن بينك ورحيا من حي عن بينك وإن الله لسميع العليم الله يريدهم الله في منامس قليلا ولو أراتهم كثيرا لتشلتم لتشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم من ذات السدور وإذ يريكم منه إذ سخيكم فيه أعينكم قليلا والقلوبكم فيه أعينه الله بأمرا كان وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إجرؤوا في سبيل الله فسببو وذكر الله كثيرا وقلصوا صلوا وقيل الله ورسوله لِرَاسِلِي تنازعوا فتفشلوا وَهَوَارَقُونَ لِرَاسِلِي صِحَاحٍ وَأَقِيلُ الله مع الصابرين وَلَا تَنسَوُا الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ دَارَ الْبَأْسِ وَحَامَلُوا أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَضَرَبَ وإذ زَيَّنَ لَهُمُ السَّيْفَ عُمَرُ أَحْمَدَ لَمَّا قَالَ لَا غَادِبَنَّ مِنْ يَوْمٍ لَكُمْ فَرَمَٰ مِن مَّا سَرَىٰ وَأَنْتَ لِتَسْأَلَ نَفْسَكَ عَلَىٰ قَدَرِهِ وَقَالَ إِنِّي دَرِينٌ أَمِينٌ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِنَّ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِنَا وَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ وَيَكَرُّونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ذلك بِمَا رَأَىٰ إِنَّ كِتَابَ رَبِّكَ لَحَقٌّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ذَٰلِكَ مَا أَدَّكَتْ أَيْدِيكَ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يا قوم في آيات الله فأخذوا من ولدهم إن الله خالق الشديد المقام ذلك لأن الله لا يكل غير النعمات أنعمها على قوم حتى يغيروا ما في وأن الله سريع عليم كجأ بآل كرعون والذين من قبله كذبوا بآيات ربهم تاهلتناه من جنوبه وأغرقنا آلة كرعون وقبلهم كانوا إن شغل الثواب ينزل الله الذين كفروا صلى الله عليه وسلم الذين أعملت إِنَّ يَا يَقْدُونَ عَبَّهُمْ فِي كُلِّ مَنْ عَتُونَ هِمْ لَا يَشْتَقُونَ مَنْ خَيْطَهُمْ لَعَلَّهِمْ نَتْذَكَّرُونَ وإِنَّا تَخَاطَ مِنَّهِمُ الْقَوْمِ فِيَا إِلَيْهِمْ عَلَى سَلَامٍ إِنَّ الْغَالِبَ لا يَحْذِرُ الْغَائِمِ وَلَا يَحْذِرُ النَّاسَ الَّذينَ كَفَرُوا وَتَبَعُوْنَ إِنَّهُمْ لَا يَحْذِرُونَ وأعطي لهم ما استطعتم من مرقوبة ومن ازداط القيب تذربون بهم عدو الله وعدوكم وعدوكم وآخرين من دونهم وما كن تكون شيء في سبيل الله وصف إليكم وأملكم لا تبلمون فإن جنح من السن فجنح لها وتوصل على الله إنه هو السميع فإن يريد أن يشدعك فإن حسدك الله من الذي أيدك بمصره ما بالمؤمن وألف بين قلوبه لو أنفعت ما في الأرض جميعا ما ولكن الله ألف بينه الرصم بالعزيز السكين يا أيها النبي حذفك الله ومن اكتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حذف على الحكام يَقُومُ لَهُمْ عِشْرُونَ مَثَاوِرَ لَهُمْ مِنْ ذُنُوبِهِمْ أَتَيْنِي وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ إِثْنَانِ أَسْلَمُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مِنَ الآن خصفاً وعلمكم وعلم أن نسيكم ضعفاً فإن يكون لكم أكلم قادرة يغلب المئتين فإن يكون لكم ألف يغلب الله رو الله مع ما كان لنبي الأمين كون له أسرع حتى ندخل الأرض تريدون عرض الضرية والله مريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا أشتاب من الله سبق لنستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكنوا من عظمكم حلالا وقيدا واستقوا الله إن الله أكبر يا ايها الذين امنوا قل لا نملك شيئا نؤتيكم من الاثراء ان ياملن يذكرون بخير من من يغفر لهم وهو غفار وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آلوا أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَانْفَرَدُوا لَا يَخَافُونَ فَقْرًا وَلَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اجْتَمَعُوا لَنَفْسِهِمْ وَلَا يَتَّخِذُونَ شَيْئًا حَتَّى الْهَاجِرُ وَالْخَارِجُ فَلَكُمْ الْإِدْلَالَ عَلَيْكُمْ لَفَضْلٌ عَلَى الْعَالَمِينَ إِلَّا عَلَى حَمْلِهِمْ إِلَّا عَلَى والله بما وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا والذين آمنوا وعملوا وجهادوا في سبيل الله والذين آوى ونصرهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة وعظيم الثواب وَالَّذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَحَدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ